وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقاً لما بين يديه من التوراة وآتيناه للغاية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 وَلْيَحْكُمَ أَهْلُهُ لِنَجِيلٍ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا الفاسقون. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فَأُمَيْنُهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا مَا أَنْهَوْا عَمَّا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم متى وأحدهم ولا كل يبل وكم في ما آتاكم؟ فاستبقيوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعاً. بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبعه احذروهم، واحذروهم أي يفتنوك عن بعض ما. اِن تَوَلَّوْا فَعَلَمَنَّ مَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِعَذَابٍ بِمَا ذَنَبُوا وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَثَاقِبُونَ افا حُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ تَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ يَا والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم من أم فإن منهم